السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد بعد فلا يزال درسنا في كتاب التوحيد وبسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رفر الله له والشيخنا وللمسلمين اجمعين قال في كتاب كتاب التوحيد باب ما جاء في كثره الحلف وقول الله تعالى واحفظوا ايمانكم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب كما سمعتم ترجمته باب ما جاء في كثره الحلف يعني باب بيان النصوص الوارده في حكم من اكثر الايمان في كثره الحلف لان كثره الحلف قد تدل على استهانة الإنسان بأسماء الله وصفاته فإن المؤمن قوي الإيمان لا ينبغي له أن يكثر من الإيمان ولا يحلف إلا لموجب واذا حلف يحلف بالله ويقول صادقا وكان حالفا فليحلف بالله ومن حلف بالله فليصدق وأما كثرة الأيمان لا فيما لترويج تجارة أو تبرير حجة وقد يكون شاك أو يكون كاذب ولكن يريد أن يبرز حجته ليغلب خصمه ولا يبالي فالله عز وجل لا يخفى عليه خافية والأيمان بالله ليست بالهينة فاليمين الغموس اليمين الكاذبة هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبه في الاثم ثم تغمسه في النار وقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي الإنسان أن يكثر من الأيمان ويتساهل باليمين فلا تحلث لموجب وأنت متأكد بأنك صادق فيما حلفت عليه فإذا كنت صادق ولذلك موجب فلا حرج إثبات حق او في باطل وإقامة حجة إذا كنت صادق فلا حرج أما تشاهل وعند أتفه الأسباب تنفه باليمين حدل على ضعف الإيمان وعدم احترامك ليسمع الله وصفاته تكون مستهين. فقولوا تعالى واحفظوا ايمانكم يعني احفظوها من كثرة الحلف لا تحلف إلا لموجب وإذا حلفت فاحلف أنت الصادق متأكد او احفظوها بالكفارة اذا اضطرنتم الى الحنث ونقضى اليمين فاحفظوها بالكفارة اما احفظوها ان كفز الحلف فلا تحلف الا لموجب وانت صادق او احفظوها بالكفارة اذا حلستم يعني إذا, إذا الى ارفنق الى نقب اليمين ورأيت ان نقب اليمين خيرا من اسمائها فاحفظها بالكفاره واحفظوا ايمانكم نعم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف من فقته للسلعه منفقته للكسب اخرجه هذا الحديث الاول في هذا الباب الحلف يعني اليمين منفقته للسلعه يعني سبب في نفاقها ورواجها وقبولها عند الناس الناس عليها إذا رأوا يحلف على انها سلعه سليمه او انه ما باع الا بكذا او انه قد اشتراها بكذا ويبيعها الان بكذا فيقدم الناس بسبب ما يحلف عليها فيروجها بذلك منفقة للسلعة يعني سبب في نفاقها في رواجها وقبولها عند الناس وإقبال الناس عليها إذا رأوا الناس يحلف قالوا هذا لولا انه صادق وفيما يقول في سلعته لما حلف وقد يكون صادق وقد يكون كذاب فإن كان صادق فلا بعص به ولو أنه لا ينبغي أن الإنسان يتشاهد بالعيمان ويحرف عند البيع والشراء اعرض السلعه وبين ما فيها إن كان فيها عيوب ما فيها عيوب فبين ذلك بالكلام واحترم أسماء الله وصفاته لا تمتهم أسماء الله وصفاته عند أثناء أسباب حينما تريد أن تروج سلعة من لمحقة من الكسب يعني مثلما أنها قد تروج السلعة وتقبل عند الناس ويقبلون عليها فإذا كنت كاذب فستكون هذه الأيمانة كاذبة سبب لمحق تجارتك وإثلافها حقة للكسب يعني للربح والتجارة مثل ما انها كانت سببا في رواجها وقبولها وإقبال الناس عليها فاذا كنت كاذب فستكون سببا في محقها محق التجارة وتلف الأموال الجزاء من جنس العمل تعامل بنقي وقصدك انت تريد ان تحصل على المال الكثير ولو عن طريق الايمان الكاذبه والله للظالمين بالمنصات قادر ان يتلف تجارك، تجارتك وربما تلفت هي وغيرها بسبب ذنبك فاذن من قوه الايمان الا تحلف الا لموجب وإذا حلفت فكن صادق احترم أسماء الله وصفاته ولا تتساهل بالايمان فيكون ذلك ضعفا يعني دليلا على ضعف مالك واستهانتك بأسماء الله وصفاته وذلك منافيا لكمال التوحيد نعم قال رحمه الله تعالى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وحي طنزان المعايل متكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه رواه طبراني بسند صحيح هذا الحديث من احاديث الوعيد اشتمل على ثلاث خصال كلها منقوطة أولها قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يعني ثلاثة, ثلاثة أصناف من الناس وليس أشخاص أصناف يعني كل من اتصف بهذه الصفة انطبق عليه هذا الحديث ووقع في حقه هذا الوعيد ثلاثة يعني ثلاثة اصناف وليس ثلاثة أشخاص فقط لا كل من اتصف بهذه الصفة انطبق عليه حديث ووقع عليه الوعيد فاحذر أن تكون منه ثلاثة لا يكلمهم الله هل معنى أن هذا أنه لا يكلمهم أبداً او انه لا, يكلم لا يكلمهم كلام يسرهم لانه في الحديث ما منكم احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولكن احذر ان يكلمك كلام توبيخ وتقريع لك بسبب ما فعلت وما اقترفت والا فالكلام حاصل فهؤلاء لا يكلمهم الله بكلام يسرهم بل يكلمهم كلام توبيخ وتقريع لهم على رؤوس الأشهاد بسبب ما اقترفوه من هذه الخصال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم من الذنوب بسبب ما فعلوه ولم يشحوا من الله هؤلاء لم يشحوا من الله فيما اقترفوه ولم كسب نفوسهم من الاقبال على هذه الخصال الذميمه فما دام انهم لم يحترموا حدود الله لم يحترم الشيخ الكبير لم يحترم حدود الله حيث ارتكب الفاحشه مع كبر سنه والاخر فقير عائل ومع ذلك مستكبر والثالث يحلف ولا يبالي من اجل ترويج بضاعته وهو كذاب فلذلك استوجبوا التقريع والتوبيخ ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم يعني عذاب موجع لهم على ما اقترفوه وشيم طرزان هذا أولهم الزنا قبيح من الجميع سواء كان كبيرا او صغيرا لكنه من الشيخ يعني من الانسان الكبير اشد قبحا لانه لم يستحي من كبر سنه لم يستحي من الله مع كبر سنه ان يرتكب هذه فاحشة القبيحه التي قال الله فيها ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا الشاب الزين منه قبيح وساء سبيلا ولكن ربما بسبب ما غلب عليه من الشهوة التي ثارت عليه واستثارها الشيطان وضعف الإيمان ربما غلبته فاقترف هذا الذنب العظيم فهو قبيح منه وليس فيه رخصه لاحد او ان الامر فيه سهل لكن في حق الشيخ الكبير اشد قبح لان الشيخ الكبير ليس له دافع الا ان نفسه الشريره مطبوعه على حب المعاصي وعدب المبالات في ارتكاب المحرمات وتأدي الحدود نعتبر سنه ما شفح من الله ولم يخجل ولم يحاسب نفسه فلذلك استوجب هذا الوعيد أن الله يوم القيامة لا يكلمه بكلام يسره ولا يزكيه وله عذاب العليم شمط يعني انه اختلط شعر سواد شعره بياض سواد بياض الشعر مع سواده وذلك في عن كبر السن. شمطه الشيب يعني اختلط فيه سواد وبياض لكنه يميل الى الكبر وعائل مستكبر الثاني عائل فقير ومع ذلك متغطرس بالتكبر والكبرياء والكبرياء صفات من صفات الله عز وجل لا تجوز الا له يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمه إزاري فمن نازعني منهما شيئا ادخلته الله فالتكبر قبيح من الجميع ومحرم ولا يصح بمخلوق ان يتكبر بل من كمال الايمان وحسن الخلق التواضع ومن تواضع لله رفعه وكان نبينا عليه الصلاه والسلام اشد الناس تواضعا ولا حديث في تحريم التكبر كثيرة سواء كان غنيا أو فقير فالمتخدرون يحشرون يوم قيامة أمثال الذر يعني أمثال النمل الصغير يدوسهم الناس بأقدامهم معاملة لهم وجزاء مفاقا هم كانوا يرون الناس في الدنيا بشده تكبرهم وتعظمهم في نفوسهم كانوا ما يرون الناس شيء إلا مثل النمل يرون أنهم هم أعظم من الناس وأكبر وأن الناس كلهم محتقرين عندهم في يوم القيامة يعاملونهم في هذا الجزء من جزء العمل. يحشرون امثال الذر يدعهم الناس باقدامهم وله سجن في النار خاص يقال بولس فهو سجن المتكبرين فالمتكبرون داؤهم أسير دواؤه قبيح داؤه الكبر خصله ذميمه بعيد شفاءه وقبيح من الجميع وهذا يدل على ضعف الإيمان وعلى ضعف العقل لأنه لو كان عنده عقل كامل وإيمان كامل لما تكبر لو تذكر من أين خلق والى اين سيرجع اوله نطفه قذره وفي بطنه يحمل العذره واخره عظام النخرة فلماذا يتكبر لو عرف الانسان وتذكر حالته كيف ولد وكيف حملته امه وكيف سيكون في نهايته لو تذكر ذلك في عقل وتفكير سليم ما تكبر فالمتكبرون جاءهم أسير دواؤه بعيد شفاؤه مذموم من حسب فيهم قبيح من كان منه هذا كان غنيا او فقير فالتكبر على عباد الله دليل الألاء قبح سريرته ما الذي اهبط ابليس من الملع الأعلى إلى أسفل السافلين ولعنه الله بلعنه تدخله النار إن الكبر إن الكبر فهذا ورثها عن إبليس وإبليس معانه معروف فإذا كان الكبر قبيح من الكل فهو من الفقير اشد قبحا لأن الغني ربما يطغيه ماله وشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء تخيله أنه أكبر من الناس وأن له فضل عليهم وأنه وأنه فربما يكون شبب في ارتكابه هذا هذه الخصوة الذميمة طغى مثل ما فعل قارون لما أن الله أعطاه من المال طغى وتجبر وتكبر فاذى موسى وقومه فحسف الله به الأرض هو وأمواله لكن الفقير ما الذي يحمله على الكبر؟ ما الذي يحمله على الكبر الا لان نفسه الشريره مطبوعه على الخبز وسوء الطويه مجبولا عليها فلذلك تكبر فلما كان كذلك استوجب هذا الوعيد الشديد عائل ومستقبل ايضا يعني ليس له مبرر وليس معنى هذا اذا صار له مبرر انه مسامحه ومعفو عنه لا لكن لانه ليس له مبرر صار اشد صار كبر هذا الذنب السيء اشد قبحا في حقه حق الفقير وعائل المستكبر الثالث من هؤلاء الثلاثه رجل جعل الله بضاعته لا يبيع لا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه إن أراد يبيع حلف والله ما بعت هذه السلعه والله ان السلعه هذه طيبه والله ما فيها عيب والله والله يعطيك اي مال ما طلبتها ولا سالته إياها وإذا واذا راد ليشتري كذلك فكأنه جعل الله بضاعته يعني لامتهانه اسماء الله وأدم تعظيمه وتقديره لله ولاسمائه بدلها في أمور تافية لأن الدنيا كلها ما تساوي عند الله جناح بعوة فهي تافهه فلماذا يبتذل أسماء الله الصفاة عند البيع والشراء في شيء ليس لهم موجب ليس لهم موجب فالناس إذا وقفت عنده سأسأل عن السلعة مباشرة يحلف لك ما سألت كليم ما طلبت أنا سألك عن السلعة سؤالنا قل لي عنها هي أصلية هي سليمة هي وأن هذا سعرها صحيح لا تحلف لكنه يبادر باليمين لأنه مستحيل. والواجب ان الانسان يعامله بنقي قصده اذا رايته يحلف فتجنبه وتجنب براعته ردعا له يجرا له وردعا لأمثاله واجب ان تتركه وتترك براعته لانك بذلك تكون محترما لأسماء الله صفاته ومنكرا على هذا الممتهد إذن فكثرة الحلف دليل على ضعف الإيمان المناثي لكمال التوحيد وهذه الخصال كلها التي اشتملت على هذا الوعيد يجب على الإنسان أن يتجنبها وأن يحذر غيره منها لأنها وإن كانت قبيحة من الجميع فهي بم... بأهل هذه الصفات أشد قبحا نعم قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري ذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن هذا الحديث كما سمعتم اشتمل على خصال اولا مدح النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم فهم خير الناس بعد الانبياء وهم يتفاوتون افضلهم ابو بكر رضي الله عنه ثم عمر وهكذا لكن عموما خير امتي قارن يقول عليه الصلاه والسلام يعني افضل الامه على الاطلاق هم اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه وأمانا على دينه فهم تلقوا هذا الدين صافيا نقيا وبلغوه كما تلقوه رضي الله عنهم. بلغوه لمن بعدهم كاملا لم يتركوا منه شيء أو يجحدوا منه شيء فلذلك هم خير قرون على الاطلاق خير أمة قرنية والقرن يطلق على مئة سنة في الغالد والمقصود هنا قرنه عليه السلام يعني القرن الذي عاش فيه فالذين نقوه مسلمين فهم من أهل قرنه لانهم أصحابه ثم الذين يلونهم يعني التابعين كذلك ثم الذين يلونهم أيضا لان القرون المفضله شهد لهم عليه الصلاه والسلام بالخيريه والفضل على الأمة وفي هذا الحديث يقول لا أدري هل ذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث يعني قال قرني ثم الذين, ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو قال مرتين وهذا لعل الحديث الذي بعد هذا يوضحه إن انه في حديث مسعود يقول خير الناس قرني وهنا يقول خير امتي قرني فمعناه لها قرن النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحابه أفضل الأمة إلى يوم القيامه ثم يليهم بالفضل التابعون ثم يليهم بالفضل تابعوهم بإحسان ثم إن بعدهم يعني قرون متتابعة يأكون وفيهم خصال ليست بطيبة وهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام يراد منه التحذير من, التص... من الاتصاف بهذه الصفات ليس مجرد خبر وإذا أخبر عليه الصلاة والسلام بشيء غير قيب معناه اخبرك أخبرك من أجل تحذر أن تكون من أهل هذه الصفات. مثل قول علي صلي الله عليه وسلم من لمن كان قبلكم حذو القدس بالقدس حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه دخلتموه قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال لا وهم عليها اذا علمت ان الرسول اخبر عليه السلام بان امه ستقلد اليهود والنصارى ترتكب صفاتهم وافعالهم وتقلدهم واذا قيل لكم فايمن الرسول أخبر بهذا أخبرك من جلال التحذير هو أخبرك انه لا بد ان يقع ولكن احذر ان تكون ممن يفعل ذلك ليس اخباره تقرير اخباره للتحذير وليس للتقرير فهذا ايضا الحديث حينما قال ثم ان بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون يعني يدلون بشهادتهم قبل ان تطلب منهم وهذا الحديث ما ذكر فيها اليمين لكن الشهاده لانها غالبا مقرونه باليمين اورد المؤلف هذا الحديث في هذا الباب لان الشهاده غالبا مقرونه باليمين فلذا قال يشهدون ولا يستشهدون يعني انهم قد يدلون بشهادتهم قبل ان تطلب منهم وهذا دليل من على استهانتهم بالشهاده واليمين كما سيأتي في توضيحه في الحديث السابق القادم يشهدون ولا يستشهدون يعني ادري بشهادته قبل ان تطلب منه تليل على انه مستهين وانه كذاب اذا ادري الانسان بشهادته قبل ان تطلب فاقرب ما يكون انه يشهد زورا ويحلف حجورا ولا يبالي فمثل هذا لا تقبل شهادته الا في حق حق يخشى ان يضيع إذا لم تشهد وأنت عندك يقين مثل الشمس رئيس إنسان سيضيع حقه وطلب منه عند خصومه بينه يعني شاهد ولم يعلم أن له شاهد فإذا لم تشهد ضاع حقه فأنت لا تذهب وتدلي بالشهاده أخبره هو قل أن عندي لك شهادة إن طلبت مني عما تذهب تدخل مجلس الحكم وتجلب بشهادتك فلا أو حق لله يمكن أن يضيع إذا لم تشهد وأما عن تبادل وتشهد عند القاضي دون أن تطلب منك وليس هناك موجد فأنت من أهل هذه الخصلة المذمومة دليل على أنك مستهين باليمين والشهادة يشهدون ولا يستشهدون يعني قبل أن يستشهدوا وقبل أن تطلب من منهم الشهادة ويخولون ولا يقولون ولا يؤتمنون هذه خصله ثانيه صفات القرون المتاخره توجد فيهم احذر ان تكون منهم ليس خبر فقط تقرير لا هو اخبار للانذار والتحذير يخونون ولا يؤتمنون الخيانة من صفات من صفات المنافقين المؤمن لا يكون خائنا ولا يكون كذاب، فهذا دليل على نفاقه وضعف ايمانه انه اذا اؤتمن خال يخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون يعني انهم اذا نذروا نذرا وتحقق لهم ما نذروا لم يوفوا بالنذر حينما قال علي نذر ان شفى الله مريضي لافعلن كذا فلما شفى الله مريضه صار يذهب ويبحث يريد فتوى لعله يسلم من من اداء هذا النذر او انه كتمه وسكت ولم يوفي بالنذر وهل معنى هذا ان النذر مندوب لنيه ومستحب لا لكن اذا نذرت فاوفي والا فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل لا تنذر ابدا إذا أردت ان يشفي الله مريضك او يقضي حاجتك او يسر امرك تضرع اليه وابذل الاسباب وتوكل عليه واستعن به ولا تنذر لا تنذر ليس النذر هو الذي سيتيك بما تريد ان النذر لا ياتي بخير ليس هو الذي يشفي مريضك او يرد غائبك او يقضي حاجتك لا لكن بعض الناس إذا حزبه أمر تحمس ثم نذر علي نذر عندك حصلت أصب شهرين أصب سنة أذبح بعيد أتصدق بكذا فإذا يسر الله امتحانا له ويسر الله هذا شيء الآن يريد مخرج بدأت الاعذار وبدأت تذكر الحجج أنا ما أقدر أنا ما إن شاء لا. من الذي ألزمك تنذر لا تنذر اسال ربك ولا تسيء الظن بالله فأنك تعتقد ان الله ما يسلمك هذا الأمر إلا بالنذر ادعوني استجب لكم وابذل الأسباب ولا تنذر إذا نذرت فأوفي فالله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر ليس معنى هذا إنه ان النذر مستحب لا لكن ما جاء منهم أوفوا فإنهم يثابون على ما فعلوا من الوفاء بالنذر أما النذر اتدام ليس من اليه ابدا وقال عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعص الله فلا يعصه فكون الإنسان ينذر ثم لا يوفي هذا مذموم ومن صفات القرون المتأخرة في هذه الامه قد يحذر ان يكون منهم لا تنذروا لا تنذروا لا تنذر حتى لا تضطر إلى الوفى بشيء قد يشق عليك أو تبحث عن المخرج فيقع عليك الوئيك ينظرون ولا ينفون ويظهر فيهم السمن يظهر فيهم السمن ما معنى يظهر؟ يتبين وش المقصود بالسمن؟ هل هو السمن الظاهر المعروف الآن في رخامة الأجسام وكبر البطون أو سمناً معلوياً يحتمل الأمر يحتمل العمرين فهل السمن مذموم إذا كان السمن نتيجة الانهماك بالشهوات الدنيوية والغفل عن الآخرة فهو مذموم أما إذا كان إن الله قدره على الإنسان دون أن يكون سببا فيه من رغبه يعني بعض الناس يبتلى به ولو لم يكن عنده انهماك زائد وغفله على الاخره أما إذا كان نتيجة انهماك بالشهوات والملذات الدنيوية ورب الحلال والحرام سواء، و الغفل عن الآخرة فيحصل التسمم السمن فيكون علة في الدنيا وفي الآخرة يعني أفقل جسمك وأفقلك عن العبادات وربما أفقلك حتى عن أعمالك الدنيوية فصار حملا وعبئا عليك هذا إذا كان هذا يعني إذا كان مقصود الثمن الحسي الجسماني وقد يكون المقصود به تسمنا معنويا وما معنى التسمن المعنوي معناه أن يمتدح بما ليس فيه ويتكثر بما ليس عنده لماذا لأنه يريد أن يبرز نفسه عند الناس اللي ما يعرفونه يمتدح يمدح نفسه بما ليس فيه من الصفات أنا عند الشهادات الفلانيه وأنا في منصب كذا وكذا وأنا في قومي رئيسهم والمعتبر فيهم وأنا وأنا يمدح نفسه عند من عند من لا يعرفه هذا تسمم يعني كأنه يرخم نفسه بينما لو اكتشف امره فصار احقر حقير لانه عرف وكذا ويتكفر بما ليس عنده يمكنه افقر ما يكون ويمدح نفسه عند الناس اللي ما يعرفون انا عندي اماير ولا عندي ارصده ولا عندي كذا وانا وعندي كذا ويمكنه ياخذ الصدقات لكن لضعف إيمانه يحب أن يبرز نفسه عند الناس الذين يجهلونه هذا هو التسمن المعنوي يتكثرون بما ليس عندهم ويمتدحون بما ليس فيهم يمكنه اغبى الناس ولا لا أعزك واحد وأعرف واحد وأفطن واحد وهكذا فهذا الحديث إذا اشتمل على هذه الخصال والشاهد منها قول يشهدون ولا يستشهدون قلنا انه ما ذكر اليمين لكن لان الشهاده غالبا مقرونه باليمين فصار في الشاهد في هذا الحديث لهذا الباب فان الإدعاء بالشهاده قبل ان تطلب دليل على الاستهانه باليمين والشهاده وساوضحها الحديث القادم نعم هذا رحمه الله تعالى وفيه علي ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهاد أحدهم يمينه ويمينه شهادته شهادته نعم هذا الحديث قريب حديث الماضي إلا أنه كما سمعتم الحديث الأول يقول خير امتي قرني وهنا قال خير الناس قرني فخير أمته يعني أمته عليه الصلاة والسلام من يوم بعث إلى آخر نفر عند قيام الساعة كلهم أمته فخيرهم وأفوالهم القرون المفضلة كما سمعتم لكن قوله خير الناس خير الناس عموما جميع الأمم خيرهم وأفضلهم من أصحابه عليه السلام ثم اللي... الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كلمة الناس تشمل الناس عموما من الأمم السابقة للحاضر فخير الناس على الإطلاق أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام بعد الأنبياء بعد الأنبياء ما فيه مثل اصحاب محمد عليه السلام على حسب ايضا تفاوتهم بالفضل رضي الله عنهم وارضاه ثم الذين يلونهم كذلك ثم الذين يلونهم كذلك ثم يجيء قوم يعني في قرون اخرى ليست بالقرون المفضله يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يميله ويمينه شهادته يعني لاستهانته باليمين والشهادة لا يبالي حلف أول أو شهد أول لانه مستهين ودليل على كذبه وأنه يشهد زورا ويحلف جورا ولا يبالي فمثل هذا لا تقبل شهادته مثل هذا لا تقبل شهادته تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهاده يعني أنه باستهالته لا يبالي هل يشهد أول أو يحرف ألا أول كلهم ما شهده دليل على كذبه باليمين والشهادة فهو يحلف جور ويشهد زور ايضا هذا الحديث اخبر فيه عليه الصلاه والسلام هل هو بمجرد اخبار او ان من يفعل هذا يعني تقريرا له يحتجب وخلاص الرسول اخبر ان هذا سيحدث هذا الأخبار المقصود منها الانذار يعني يحذر هو سيكون ما ينطق علنا الهوى عليه الصلاه والسلام فما اخبر به لا بد ان يكون لكن احذر ان تكون منهم احذر أن تكون من هؤلاء، احفظ شهادتك ويمينك، فإن طلبت منك وعندك شهادة على مثل الشمس فأدلي بها، لا تكثم الشهادة، ومن فانه فإنه من قلبه، والذين لا يشهدون زور، لا, تش... لا تشهد زور ولا تقسم الشهادة. ولكن لا تدري بالشهادة او باليمين قبل ان تطلب منك الا مثل ما قلنا لو علمت ان فلان له حق يقين وحصل بينه وبين خصمه دعوه عند القاضي فلما طلب منه شاهد قال ما عندي اذا شيء حقه فانت تذهب إليه وتقول انا علمت ان بينك وبين فلان خصومه وعندي ألا شهادة في الموضوع انطلبت طلبت ادري بها فتذهب لقاضي وستدخل وتقول الله العظيم يا شيخ انه كذا كذا لا, لا. يقول الله انك كذاب فاذا اذا خفت على الحق ان يضيع فتنبه صاحبه فإن أرادك تشهد ودعيت فأدل بها يعني في حديث خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد يعني ينطبق على من ينبه صاحب الحق لأنه له شهادة وأشر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد هو الذي يدرب شهادة قبل أن تطلب منه فهذا هو الشاهد أيضا من حديث الباب تسبق شهادته أحدهم يمينه ويمينه شهادة هذا دليل على ضعف إيمانه وضعف الإيمان يدل على ضعف التوحيد يعني على أنه ينافك من التوحيد فلو كان عنده توحيد كامل لا احترم الشهادة واليمين نعم في مسائل رضي قال رحمه الله تعالى وقال ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى كانوا يضربوننا على الشهاده والعهد ونحن صغار كان هذا ابراهيم النخعي رحمه الله من التابعين وهو من اصحاب ابن مسعود رضي الله عنه الملازمين له دائما دائما تأتي اقواله منسوبه عن ابن مسعود لأنه شيخه والذي يأخذ عنه طاهيم النخعي من التابعين ومن القرون المفضلة وشيخه هو ابن مسعود رضي الله عنه المعروف فلذلك يقول كانوا يعني علماؤنا ومشائخنا وآباؤنا كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار كيف يضربونهم هل هم يضربونهم إذا تحملوها يعني يمنعك أبوك وشيخك على أن تتحمل الشهادة أو تحمل العهد واليمين أو انهم يضربونهم إذا تحملوها ثم لم يؤدوها على الوجه الصحيح كل ذلك يحتمل يعني محتمل أنهم يضربونهم يمنعون الصغير من أن يتحمل شهادة أو أهد أو يمين لأنه قد لا يعرف قدرها وقد يزيد فيها وينقص ويحصل فيها يعني أداء غير صحيح ما هو يقول يعني أبوه وشيخه يضربه لا تتحمل لا تحلف لا تشهد أو إنه إذا علم أنك تحملت وأتقنت هذه الشهادة أو هذا اليمين أو هذا العهد يضربك إذا غيرت أو بدلت ما داء منك تحملت فاحذر ان تغير وتبدل تبدل فاذا علم شيخك او ابوك انك غيرت وبدلت فيما تحملت ضربك لماذا لم تؤديها كما تحملتها والا من الاصل لا تحملها فالله أعلم قد يكون الامر كله يعني يحتمل الأمرين كانوا يضربوننا على الشهادة والأهدي ونحن صغار، لأنهم لا يريدون أن أولادهم وطلابهم أن يقعوا في الصفات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في القرون المتأخرة، لذلك يعجبون الصغار، لأنهم يقرؤون مفضلة. نعم. بسم الله الله تعالى فيه مسائل الاولى الوصيه لحفظ الايمان نعم يقول تعالى واحفظوا ايمانكم هذه وصيه من الله سبحانه جل ان تحفظ يمينك تحفظها من النقد اصلا لا تنقض يمينك او تحفظها بالكفاره الى الضرور او تحفظ يمينك من الاصل لا تحلف الا لموجب احفظوا ايمانكم من كثرة الحلف او احفظ يمينك او احفظ يمينك بالكفارة اذا اضطرت او احفظها من النقض والشنس فالمهم ان اليمين ليست بالهيئة فاحفظوا ايمانكم وصيها من الله عز وجل نعم قال المسارة الثانية الاخبار بان الحلف منفقة للسلعة منفقة للبركة يعني فلا تحلف عند البيع والشراء اعرض سلعتك واصدق وابشر فان الله عز وجل يرزقك بالحلال والصدق والامانه ويبارك لك البيان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورث لهما في بيعهما وان كذبا وكتبا مروح اسبابه تبيعه اصدق ولا تحلف قال المساله الثالثه الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري الا بيمينه الوعيد الشديد على من اتخذ اليمين وسيله لبيعه وشرائه مستهينا باسماء الله وصفاته ان اراد ان يبيع حلف وان اراد ان يشتري حلف فاحذر ان تكون كذلك نعم. قال المثالة الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي نعم ان الذنب يعظم قبحا وإثما مع قلة الداعي يعني مثلا الشيخ الكبير قلة الداعي عنده سببا في أن الزنا صار في حقه أقبح وإلا في الزنا قبيح من الجميع كما أن الكبر في حق الفقير أشد قبحا وإلا فهو قبيح من الجميع نعم قال المسألة الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون نعم كونك تدلي باليمين والشهادة قبل أن تطلب ذلك؟ هذه خصة ذميمة ودليل على ضعف المالك وأنك مستهينا باسماء الله وصفاته فاحذر أن تكون كذلك نعم قال من صلاه السادسه ثناء صلى الله عليه وسلم عن القرون الثلاثه او الاربعه نعم ثناؤه عليه الصلاة والسلام دلي على فضلهم على غيرهم وانهم منسجمون ب... بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من السنه وانهم لم يغيروا أو يبدلوا أو يزيدوا او ينقصوا فهم خير الامه أو خير الناس على إطلاق وأن ما بعدهم من قرون دب فيهم جاء الأمم قبلهم ولكن على مسلم يحذر أن يكون ممن أخبر عنهم في الخصال الذميمه نعم قال مسألة السابعة ذم الذين يشهدون وليس يشهدون نعم لأنه حين يشهد قبل أن يشهد، فقد يشهد زورا ويحلف زورا لأنه سهيلا بالشهادة فلو كان يعظمها لما فعل ذلك ما يدريبها حتى تطلب وإذا أدلا بها يدريبها كما سمعها تماما لا يزل فيها ولا ينقص لا تشهد لفقير لفقره من أجل فقره ولا تشهد لغني من أجل غناه قل الحق وإن كان مر يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بقص شهداء لله ولو على أفسكم أو الوالزين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم فلا تتبعوا الهوى لا. قال مسألة الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهارة والعهد لا. دنيا على أن الأب والعالم المعلم أنه يعتني بولده بشيء أنه يوجه التوجيه الصحيح لأنه يخل بأقيدته ويضر في حقوق الناس ويعلمه الأمانة والالتزام بحدود الشرعية والتعليمات